بوك تو دوانا يست اثنى عشر اثنى عشر. المشروبات. المشروبات يا بي يم انا اشرب شاي انا اشرب شاي يا بي ام أنا كحفو انا أنا قهوه انا اشرب قهوه يا بي ام مينيرالنو ودو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مياه معدنية ajs salimunom. Eeš rabu šej male mun E te š rebšej liti li kafu sa šećerom. E te hrabu kaha masukkar E te š rrabkahhua masukr piješ vodu sa ledom. اتشرب ماء مع ثلج مع الثلج هنا توجد حفلة هنا توجد حفله الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون خمر وبيره الناس يشربون خمر وبيره, وبيرة. بيشلي الخمر اتشرب الخمر بيشلي تي ويسكي At'shrab whisky? Piješ li ti kolu s rumom? At'shrab kola ma' rum? At'shrab kola ma' rum? Ja nevolim šampanjac. La uhib šampanya. La uhib šampanya. Ja nevolim vino. La o hebbolhamr? Le o hebelhamr. Ja ne volm pivo. Le oh hebolbira. Beba voli mljeko. A radija jo hebol Dijete voli kao i sok od jabuke a tuflu juhebul kao wasira tu fah tu ju el kao tu fa Jena voli sok od naranđe i sok od grej fruta elmara a to hebbu wasir al burtual wasir. فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت